وعجب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الهام واحدا ان هذا شيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد مَا سمعنا بهذا فِي الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا؟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 وَمَا يَنظُرُهَا غُلَاءٌ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَرَّاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 إذ دخَلوا على داودَ فَفَزِامِنهُقالوا لا تخَف خصمان بغَبعْضُونَ على بعض خصمان بغَ بعضعْضناَ على بعضض فَحكُم بَنا بِالحَقْنِ وَلا تُشْططِوحدن إلى سو الصرااط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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيسَى وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا مَا له من نفاد هذا وَإَِّ لِطاقينَ لَ شَررَمَ آباب جَهََّم يَصْلَونَهَا فَبِس المِهادب هذا فََْذُوقُوه حَممُ وَغَسَّاقَ وَخَر مِ شَكْلهِ أَزْواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بِكُمْ أَنْتُمْ قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا مَنْ قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضَيَعْنَا فِي النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سَخْرِيًّا أَمْزَغَةً عَنْهُمُ الْأَبْصَارِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصَمُ أَهْلُ النَّارِ